Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ysaelon k?n?l Anfal. Qul lAnfalu lillahi ve Rasul. Fettakulla. Fettakulla ve acilhuh zat b?nikum ve aciyu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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قُلُوبِكُمْ ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لطيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وَمَنِّي وَلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ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 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَ وَيُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ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 ان اولياءهم الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 وَإِذْ يُرِيْكُمُهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلَ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَثْبُتُوا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 وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتانك صعلى عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إِن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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 Allah affebiin him. İnnahu aziz hakim. Ya ayuhan Nabi, husbuk Allah. Husbuk Allah ve man ittabag k min al